en de zorg وكل de zorg وكل de zorg وكل de في النار. de في الله كل واحد منا يتمنى صلاح van وينتظر ذلك اليوم الذي يرى فيه de وقد تحلوا de zorg وتحلوا بحسن السلوك وتحلوا بطيب الكلام. ويهتزوا قلبه فرحا وهو ينظر الى ابنائه وقد رزقهم الله عز وجل الهدايه ورزقهم الاستقامه على دين الاسلام وينتظروا بفارغ الصبر ذلك اليوم الذي يصير فيه الابناء عونا لابائهم على امور دينهم ودنياهم ولعظم شان التربيه الصالحه نرى انبياء الله عز وجل وهم صفوه الخلق كما تعلمون نراهم يسألون الله عز وجل ذريتهم الصلاح والهداية فها هو نبي الله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يدعو ربه قائلا رب جعني مقيم الصلاه ومن ذريتي أي من ذريتي من يصلي من ذريتي من يقيم الصلاه أهمه الوحيد أن يكون أبناؤه من المقيمين للصلاه وليس كاهتمامنا نحن بأبنائنا اهتمام يقتصر على أمور الدنيا هل أكل الأولاد؟ هل شرب الأولاد؟ هل ناموا؟ هل قاموا؟ هل ذهبوا إلى المدرسة؟ هل نجحوا في المدرسة؟ وهكذا التربية الصالحة ونحن دائما نتكلم عن التربية الصالحة التربية الصالحة أيها الأحبة تقتضي اهتمام الآباء Bi ze zich met من zaken van ومن kinderen, met من situaties, الدنيا ومن de الدين فكما نسال عن اكلهم وشربهم ونومهم نسال ايضا عن صلاتهم نسال ايضا عن صيامهم نسال ايضا عن حجابهم عن التزامهم بشرع الله عز وجل عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كما نعمل من أجل إسعادهم في هذه الدنيا نعمل ايضا من أجل إسعادهم في الآخرة أيها الأحبة. واعلم أن هؤلاء الأبناء مرآت مرآت يعكسون أخلاقك ويعكسون أقوالك ويعكسون أعمالك فإن رأوك أنت تعظم الله عز وجل وتخافه عظم الله سبحانه وتعالى. وإن رأوك تحافظ على الصلوات تأسوا بك فحافظ عليها وإن سمعوا منك كلمات طيبة والفاظا حسنة كانت عباراتهم وألفاظهم كذلك ولكن إن راوا منك تقصيرا في أمر الصلاة استهانوا بها وإن سمعوا منك السباب واللعان وهذا هو أكثر حال بيوت المسلمين السباب واللعان والشتم والفحش والقبح في الأقوال سمعت منهم مثل ذلك بل أكثر من ذلك في بعض الأحيان فابناؤنا كما قلت هم كالمرآت فعليك أيها المسلم أن تعتني بهم هؤلاء الأبناء والبنات أمانة في أعناقنا سنسأل عنها يوم القيامة كل واحد منا سيسأل عن أبنائه فلا بد من تقديم النصيحه لهم ولا بد من رسم الطريق الصحيح لهم ليسلكوه ولا بد من المحافظه عليهم والحرص عليهم نعم لماذا لان الانسان اذا احسن تربيه هؤلاء الابناء اذا انت احسنت تربيتهم نلت بهم سعاده الدنيا والاخره واسمع نبيك اذ يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ثم ذكر هذه الامور الثلاث فقال صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له وتخيل هذا الامر انت في ظلمات القبر في وحشه القبر قد انتهى عملك فاذا بدعوات ابنائك الابرار الاخيار تصل اليك لتخفف عنك من ظلمة القبر لتخفف عنك من وحشة القبر لتخفف عنك من ضيق المكان اللهم اصلح احوال ابنائنا يا رب العالمين نعم ايها الاحبه التربيه الصحيحه ونجاحك في التربيه متعلق باسلوبك التربوي وعلى هذا فاحذر من القسوه والشدة في الكلام وفي المعاملة مع أبنائك احذر من هذه المسألة وسر على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان يتحبب إلى الأطفال بكل الوسائل ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه يقول ما رأيت احدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عن أسامة بن زيد وعن الحسن اللهم إني أحبهما فأحبهما اللهم إني أحبهما فأحبهما فالأصل في التربية الصحيحة السليمة الإسلامية هو التعليم بالرفق واللطف التعليم أيها الأحبة يكون بالرفق وباللطف وها هو نبيكم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إذا كان الأمر مقترنا بالرفق كتب الله له النجاح Femina l-ħata i, en jekun l in de immeqa ebna i. Leju ġali suhum, leju mazixuhum, leju lautaifuhum, wij jata li يقبل الحسن أو الحسين بخال جبار النبي صلى الله عليه وسلم كيبوس والبنته الحسن أو الحسين فساح قائلا الأقرع بن حابس ساح قائلا تقبلون سبيانكم وكأنه يتعجب من هذا الأمر كتبوس أولادكم هل هذا معقول تقبلون سبيانكم والله لي لعشرة أولاد ما قبلت واحدا منهم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا او املك لك ان نزع الله الرحمه من قلبك ماذا اصنع لك ان كان الله عز وجل قد نزع الرحمه من قلبك فالعلاقه بين الوالد وولده علاقه يجب ان تكون قائمه على الود والمحبه وليس على السب والشتم واللعان والضرب التربيه الحسنه متعلقه بالاسلوب والاسلوب هو اسلوب رفق ورحمه فمن الأخطاء التي تصدر ايضا من الآباء في بعض الأحيان احتقار الأبناء والتقليل من شأنهم وقلة تشجيعهم أنت لا تفهم أسكت أنت إذا تكلم الكبار سكت الصغار أو السخرية بما يقول يضحك عليه ما هذا الكلام يا أحمق هذا يجعل الطفل يفقد الثقة في نفسه يفقد الثقة في نفسه عوده على أن يتكلم معك واسأله عن أحواله في المدرسة ناقشه في بعض الأمور اطلب منه أن يقرأ عليك شيئا من القرآن اطلب منه أن يسمعك انشوده الإسلامية حفظها اسمح له بالكلام لعله يدل برأي هو خير من غيره ومن احتقار الأبناء ايضا مما أراه هو التشنيع على الأبناء إذا أخطأوا وتذكيرهم بهذا الخطأ دائما لو سرق الولد مرة ناداه باسم السارق طيلة حياته تعال يا سارق اذهب يا سارق اسكت يا سارق وهكذا. ولو كذب عليه مرة لم يزل يكرر عليه أنه كذاب وأنه لن يفلح ابدا وأنه لا يصلح بينما الأب العاقل يتعامل مع هذه المواقف بحكمة ويشلك الطريق الذي يعالج به الخطأ وفي نفس الوقت يساعده على تعزيز العلاقة بينه وبين ابنه قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه حبة في الله جاء يروى ان رجلا جاء الى عمر الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكى اليه عقوق ولده ان الولد لا يعامله بطريقه جيده فشك هذا الأمر إلى عمر رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين فدعا عمر بولده وزجره كلمه بحدة وشدة لماذا؟ لأن عقوق الوالدين من الكبائر كما تعلم فكلمه وزجره فقال هذا الولد لا تعجل علي يا أمير المؤمنين أليس لي حق على أبي كما له حق علي؟ قال عمر بلى ثم قال عمر رضي الله عنه ان يحسن اختيار امك هذه هي الأولى أن يحسن اختيار أمك او بعباره اوضح ان يتزوج امراه صالحه تساعده على تربيه ابنائه تربيه صالحه وهذه المراه الصالحه لا يؤتى بها من السينما لا يؤتى بها من المرقص لا يؤتى بها من الشاطئ لا يؤتى بها من الشارع هذه المرأة الصالحة تكون في حصن حصين عند أهلها قال أن يحسن اختيار أمك وأن يسميك اسما حسنا وأن يحفظك القرآن فقال هذا الولد لأمير المؤمنين قال له فإن أبي لم يفعل شيئا من ذلك فقال عمر لأبيه أخرج فأنت سبقت ولدك في العقوق أي أنت الذي Ese echte eilei hi b'tide'en, f'te ssebbe bedalika, fi'i s-seqti hi leka. F'l-qab, mes' ulun, ran raqijati hi. Mes' ulun, ran ebna hi. Wamina t-tarbijati s-saliha, as-sahiħa, en nu għalli meħak ula il-atfagal, kita' ballahja, s-sawċen. Wassunna t al-allahwa lihi, salem. Wahahahja l وأنا أريد أن أركز على هذا الأمر هذه المساجد قد فتحت أبوابها للتعليم للتدريس لتعليم اللغة العربية ولتحفيظ القرآن فالسارع إلى تسجيل أسمائكم قبل فوات الأوان فبعضنا عنده عدد هائل من الأولاد وليس فيهم واحد يحفظ جزءا كبيرا من كتاب الله عز وجل وبالمقابل تجد نفوس هؤلاء الأطفال متعلقه بماذا متعلقه بكره القدم وباللاعبين وبالاغاني وبالممثلين هذه طامه كبرى فاسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع الى الصلاح اللهم اصلح انفسنا واصلح ازواجنا واصلح ابناءنا واصلح بناتنا اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين وانفع بهم العباد والبلاد wat de Alhamdulillah, Rabb al wa wa En het een